يا صاحبي قل لي بسم الله الرحمن الرحيم في زمن التيه و ا ل غ ر ب ة في زمن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر في زمن الشتاء في زمن الخديعه في زمن تكالبت فيه المصائب والمدلهمات فضل فيه ث ل ة ممن سلكوا طريق ا ل ا س ت ق ا م ة وساروا على درب الهدايه الهروب من الواقع المؤلم الذي تعيشه أ م ت ه م ففضل و الانسلاخ ا من هويتهم ولكن, ولكن على طريقتهم ا ل خ ا ص ة يا صاحبي قل لي بربك بالذي خلق الوجود ورب كل زمان ماذا دهاك على لحاك و إ ن ه ا زين الرجال و ش ي م ة الخلان أ س ب ل ت ثوبك واقتديت بمن أ ت ى قولا غريبا هز كل كيان أ ط ل ق ت سمعك فرح الوجود وراء بكل زمان ناداك على لحاك و إ ن ه ا بين الرجال وشيمه الخلان يا ص ا ح ي قل لي بربك بالذي ا ل ق ل و ج و د ورب كل زمان ما ن ا د ه ك على لحاك وانها أ س ب ل ت ثوبك واقتديت بمن أ ت ى قولا غريبا هز كلكيان أ ط ل ق ت سماك في النشيد وقلت يا قوم اسمعوا هذا بلا نكران ي ق و م ا س م ع و ا هذا بلا ن ك ر ا ن ي ر ت ب أ ن قوما عندنا ل ا ح و ا ل د ف و ف و أ ط ل ق و ا سيان ي وسعت واستمعت إ ل ى الغنى وقت ا ل م ل ا ل ة حتى انت ه ى الملوان يا صاحبي قل لي بربك بالذي خلق الوجود ورب كل زمان منادهاك على لحاك و إ ن ه ا زين الرجال وشيمه الفلان صاروا صحابك كلهم متجرد من مظهر ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن أنت الذي انت、عنا. الذي ابكيتني يوما على تقصيرنا بالفجر و ا ل ق ر آ ن وخطبتنا ووعظتنا قلت اتقوا عظيماً يا صحاب هداني ربا عظيما ياصحاب هدان ي عظيما يا, صحاب يا صحاب هداني اتبعت سبيلهم ربا صحاب اتبعت سبل ما فتشتتا سبب الغواية كل الغواية فيك مكان ا ه ب ا ل أ د ن ى من الشيطان ن الغواية ا سبب ت ك ا س ة ر أ ي ه و ر ض ا ه ب ا ل أ د ن ى من الشيطان يا صاحبي قلني ربك ب ا ل ن ذ ي خ ل قال ق ل و ا ل ذ ابكيتني و م ا على تقصيرنا بالفجر و ا ل ق ر آ ن وخطبتنا و و ع ب ت ن ا قلت ت ق و ا ربا عظيما ياصحاب هدان ي ثم اتبعت سبيلهم فتشتتت سبل ا ل غ و ا ي ة فيك كل مكان سبب ا ل غ و ا ي ة سبب الغواية انتكاسه ل غ و ا ا ي ة رايه ورضاه بالادنى من الشيطان